را واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من وهدى وموعظة للمتقين ونصدق لنا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فَلْيَعْمَلْ أَهْلُ الْكِتَابِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أم مَتَاوَاحِدَةٌ وَلَكِنْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ لِيَذِلَّ وَقُمْ فِيمَا آتَاكُمْ وَلَكِنْ لِيَذِلَّ وَقُمْ اذكروا الخيرات اذكروا الخيرات الى الله نودعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الى الله نودعكم جميعا فينبئكم ما كل تمشي تفكرون وانشقوا بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذروا ذِكْرَ وَآهَهُ وَاحذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَاحذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم كَثيرا مِّنَ النَّاسِ لَفَاقِدُونَ وَإِنَّكَ لَمِنَ النَّاسِ لَفَاقِدُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن احسن من الله صالحا حكما لقوم يوقنون